Book two Peťdesiat päť Chamsetun wa chamcún Chamsa wa Práca Alhamal Alhamal Aké máte povolanie? Má hie vazífatok? Má موي موش يي پاولانيم ليكار زوجي طبيب وظيفه زوجي طبيب pracujem ako zdravotna sestra na polovičný úväzok حتى منتصف النهار انا اشتغل كممرضه حتى منتصف النهار čo skoro dostaneme قريبا سنتقاعد. قريبا سنتقاعد. Ale لكن الضرائب مرتفعة. لكن الضرائب مرتفعة. As zdravotné pojištění والتأمين الصحي مكلف. والتأمين الصحي مكلف تم بسرأ ختاب؟ ماذا تريد أن تصبح يوماً ما؟ ماذا تريد أن تصبح يوماً ما؟ اتاب صبت إنج أريد أن أصبح مهندس أريد أريد أن na في الجامعة اريد ان ادرس في الجامعه. Som praktikant. طالب متدرب. انا طالب متدرب. لا اكسب الكثير. لا اكسب الكثير. زهر أنا أتدرب خارج البلاد أنا أتدرب خارج البلد تطيم وشاف هذا هو رئسي في العمل هذا هو رئسي في العمل مع ملي كل لدي زملؤ لطفاء. لدي زملاء لطفاء. نالظنيه ايديمه نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. نذهب دائما وقت الظهر الى الكافيتيريا. اهدام عن وظيفة ابحث عن وظيفه. وشرك <تصفيق> سم صار لي عام عاطل عن العمل صار عام عاطل عن العمل في <تصفيق> تلكrainie je يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل يوجد في هذا البلد كثير جدا